وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَدْعَنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ أَمَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنس أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله علي كل شيء وكيل